موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون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 ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم من هنذير مبين كذلك ما أت الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به